دان شعور يا فطنا وتريات اعمالها انه من يحب الله طلب الرحم وما يرون لا هادي رحم واشهد ان لا اله الله وحده لا شريك واشهد ان محمدا عبده ورسوله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 واتقوا الله الذي تساءلون به والارхам إن الله كان عليكم رحيما يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويصلح لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما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 ذكر عبد الله بن ابي زيد رحمه الله تعالى فهذا ما كان يدعو وهذا ما كان يدعو جهاد ان نقاد الى نقد الرجال كنا قاضي تعطيل هذه القاعدة الذهبيه وايقاع في الجرح والتعديل وضبطها باصولها وهذا مما دعى اليه حاجه وتغير فيه ضروره لان نرى ان اكثر الجرح ولست اقول كل جرح وانما اقول اكثر الجرح الجاري في زماننا هذا انما ليس جاري على اصول ما على اصول النقد او اصول الجرح عند اهل العلم وهذا مما جعل الناس لا يقبلونها صح ومما جعل صاحة العلم الان هيا شيء من ماذا؟ بالاختلاف الامور وضياع الحق وهذا يرجع الى ماذا؟ الى افتقاد هذه القاعده الذهبيه للضوابط هنا صار مقرر ان كل قاعده لا تها من طرف والا ذهبت القاعده والا ذهبت القاعده نعم هنا لا يمكن تقعيد التفاصيل اصلا الا بضوابط ولعل اقرب مثال له قرض لما نقول مثلا ان من القواعد الذهبيه عند اهل العلم ضرب المبتدا مقدم على جن مطرح هذه قاعده مجمع عليه لكن ترى هذه القاعدة مضبطه ينه لا بد ان تكون المقدمه متحققه ولا عبره بالمفاهات المغومه مثال قال الرجل احمد ليس اي لي قائد يقودني الى المجد والمدير كثيره الهوام واتباع لماذا لم يعترف بهذه الفشده لانها مظنونه وليست مابه وليست متحقق وإلا ف الاسلام يمنع فرق والا فروض من الاعذار المبيحه لماذا لترك الجماعه لكن هل ترى هذا الخوف قد تحقق لا بدليل انه قال هو اتسمع نداء قال نعم قال اجي لهذا لم يعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المبتدا التي ذكرها له عبد الله ابن امكم لان المبتدا ليست ماذا ليست متحققه ليست موجوده على الحقيقه إنما هي مبتدا ماذا مظنونه لا نوف فانه لا بد من ضبط قاعده الجرح والتعديل كذا واضح وقد ذكرنا قبل سبعات ماذا اصول والى الاصل الثامن من اصول هذه القاعده المباركه وهي جرح الاقران جرح الاقران ولابد من تقرير الامور قبل مساله جرح الاقران الاول ان مساله جرح الاقران ماذا اجتهاديه والمشهد مخطئ ومذ ومصيب ها انا اقول اولا مخطئ ها انا اقول اولا ماذا مخطئ ومصيب فانتبه لما أقول. فعليه ما كل الجرح يقضى فراوحى الله منك ما كل الجرح ماذا يقضى طالما ان المجرح ماذا مخطئ وماذا بس ومصيب انما يقبل منه ويراد وثانيا ان المجرح بشر يعتريه ما يعتلي البشر من نوازع النفس كما ان يحمله الحادث او تحمله العاطفيه او المذهبه بل والهوى حين بل والهوى حين الى جرح او الى نقد الرجال والى جلب الاشخاص فاذا تقرر هذا الاصل الثاني وهو ان المجرح ماذا بشر لا يسلم من عوارض البشر لا يسلم من عوارض البشرية ومن عوارض البشرية ماذا الحقد من عوارض البشرية الهواء من عواذل البشريه العضويه المزهريه التقليد كل هذه عوارض بشريه موجوده ما لنا منها الا من الا الانبياء باثلم منها الا الانبياء هي وروايه الشرخ تصدر من استخراج حوث الشيطاني لماذا من قلب نبينا صلى الله عليه وسلم وهذه ساليخ بهذه تاليته اخلل السق ان المجرح بشر وعليه فلا ينبغي قراض العصمه بالمجرح وقبول جرحه على اطلاق ولا ينبغي تبرئه بالمجرح لان الاصل في المجرح انه ماذا انه بشر وانه المتعدي وانه ماذا؟ من هذا المتعد فبد من تاكيد هذا عين اسمع يا كلمات ذهبيه بجوشن قال قالت معباط رضي الله عنه كما قال لمالك ابن عبد بر في جامع بيان العلم فاضل قالت معرو استمع استمعوا, استمعوا علم العلماء ولا تصدقوا بعضهم على بعض استمعوا علم العلماء ولا تصدقوا بعضهم على بعض ويقول مالك ابن دينار يؤخذ والقراء في كل شيء يؤخذ بقول العلماء والقراء في كل شيء إلا إلا قول او الا قول بعضهم في بعض الا قول بعضهم في بعض وهذا النقل السان والاطر الذهبي عمالك ابن جلال رحمه الله تعالى من انه لا يقبل كلام اهل العلم بعضهم في ماذا في بعض وإن كنا نقبل كلامه وماذا هناك في كل شيء واضح طالب معدل البر الرحيم الله من صحه عدالته وثبت في العلم امانته وثبت وثبت في العلم امانته وثابن ثقته وعنايته بالعلم لم ينتف فيه لم يثر فيه لا قول احد الا ان ياتي الا ان يادي في جرحه إلا ان يأتي في جرح بدينه عادله تصحوا بها تصحوا بها او تصح بها جرحه على طريق الشهادات بالعمل والعمل فيها من المشاهده والمعاينه تعليق تعليق يبقى اول الاصل في الناس ماذا العداله وينقض عنها إلا ناغل في حاليا ان الجحله يكون إلا ببيينه عادله عن طريق المشاهده والمعاينه وعلى هذا قرى عمل السلف كم يسالون عن الرجل السؤال ايه الصعب حتى يقال تزوجو ايه كل هذا السؤال كل هذا السؤال بتزوجو بكانو يضربونا اقطاد الابن اميالا واميالا من اجل ماذا من اجل الثقه ومن اجل العداله ومن اجل المجاهده والمعايره وهذا مما يسطع كثيرا من الجرح الجاري يوم لانه ليس على طريقه المجاهده ولا المعاينه المعاينه انما هو على طريق ماذا النقد إنما هو على طريق ماذا النقد وانا اقرر من هنا أن نفر من افاضل اهل العلم لعب بهم ماذا اغمار احداث مجروحون مقضوح في دينهم وابسل اي راجاء ولقد دخلت على بعض اهل العلم فرأيت عندهم من عندهم فقلت في نفسي انا اشفق عليه ان اسرع ولا لا ويقول ذلك خبره خبره ولقد ذكرت شيئا من هذا لكم من قبل كيف أنهم ليسوا من ادب الحث مع من مع هذا العالم الفاضل ورأيت نفرا منهم يجلس وقد متكاتكم في في وجه ماذا الشيخ نحترم فيه جلالك قدر وعلم ولا احترم في حتى قبر ولكن نعم فهؤلاء اعي ذي اهل العلم فعلا هؤلاء المتفاء اذا لابد ان يكون جوح عن طريق ماذا المعاينه عن طريق ماذا عن طريق المشاهده عن طريق المعاينه وعن طريق المشاهده وحاله ثاني طبعا وتالثا فالا قوله يطيح بها جفح عذرا يطيح بها جفح يبقى ما كل ما كل قطع يكون صالحا لايه للجفح فلقد راينا ناس يجرعون بماذا لانهم يركضون على برذو وقال هذا يكون سببا سببا من اسباب الجرح انه يقض على برذو ما يكون هذا سببا واضح لان هذا لا يصلح سببا من اسباب الجرح ومن هنا قال الامام ابن عبد البر يصح بها ايه جرح ما كل جرح ما بحث يصح برجم ان هو يعني نوع من انواع الركوبه الذي يعني هو اقرب الى الخيل او يجمع لدينا صفات الغيل والخيل يركض عليه ركضا فاعتبر ذلك فاضحا لماذا نرى ان هذا من خوارم المروءه ان مثله بشرف كما ماذا لو جرح رجل رجل انه ياكل في طريق كما جرح رجل رجل لانه ياكل خيل يا برو في الطريق او كما اندرع اوضر الرجل لمجرد انه هوى في مجلس يجد فيه مقتبسا اي في ماذا ابتدع لاذا يقول سببا موجبا لجرحه فلما كان اجلس عليه طارق اسام مع المنافقين الصحابه كانوا يجلسون مع من مع المنافقين كانوا يخرجون معه وكان يعرف عيانا اي طارق وسنام ان مجرد انك صلعت على رجل في مجلس يجئ فيه مبتدئ هذا يقوم سبب يعني قاضي نفسه بما كل سبب يصل تامل الى كلام امام تامل كلام امام عبد... ابن عبد الرحمن الله قال امام الذهبي رحمه الله كلام الاقران اذا تبرهن اذا تبرهن انه بهوى وعصبيه لا يلتفت اليه لا تحت اليه بل اصطوى ولا يرف ثم قال رحمه الله تعالى وما ينجو منه إلا من عصمه الله وما ينجو منه غير الاقران إلا من عصمه الله تعالى وما علمت وما علمت أن عصرا من الاعصار سلم اهله من ذلك سلم اهله من ذلك سوى الانبياء فالذهب يقول سوى الانبياء والصديقين وامشيئها ولو شئت, شئت حذرت من ذلك كراريس تحليل قوله جرح الاقران فكيف بمصيبه هذا الزمان من جرح الاغمار وجرح الاحداث وجرح المجروحين يعني اليوم هم من من يتصدر الجرح وما بس هم اغمار باحداث ومجروحون يعني كيف يجمل من, من هو مجروح بس يجرح وهو في ذئ ما ان الجرح لا يكون الا من اهل العداله هذا الشرط في المجرح ان نكون من اهل الايه اذا كما قلنا في اول قاعده ان هذه القاعده قاعده من الجهاده وعرفنا الجهاد عندها انه العدل انه العدل تجرح الاغماق وجرح الاحداث هذه مصيبه هذا الزمان يعني مش كان قديم نتكلمون في جرح الاقران يعني مثل مثلا جرح ابن منديا بن عيسى يا اهرام جرح ابن مندئ جرح احمد بن لكن اليوم ده كانت جرح مين اغمار للاعلام يعلم لما يكون شاب مثلا عمره لا يتجاوز العشرين الا بقليل ما كذا يعني تقل الا قبل سنتين او ثلاث امس هذا يتصدر لجرح هناك لهم في العلم الشرعي عمر يزيد على 40 و50 هل 40 في العلم الشرعي اكثر من 40 سنه شرع هذا قبل أن يولد ده قبل أن, ان يلتقي ابوه بمن بامنه لقاء خاطف بل حين والله قبل ان يولد من ابوه نفس ثم يتصدى لجرح اقوان لهم ذل مشرى اكثر من 40 يعني كنا نتكلم في جرح الاقران نقول يطوى ولا يروى فكيف جرح الاعمار والاحداث فهذا لا شك اشد ماذا اشد اصلا ما بجرح امره اشد قويا بجرح الاقران اتعم ثانيه ويستبرهن انه بهوى وعصبيه فيه ان ما كل جرح الاقران ايه يرد ما كل جرح الاقران ايه يرد وما كل جرح الاقران مردود كذلك وما انت ان عصرا من الاعصار سلم اهلك اذا ذاب الجرح ذاب ماذا ذاب مدلى ومذل خطير فهمبغي ان ناخذ عبره ماذا عبره السماء السماء وربنا قال سيدنا موسى وذكرهم ايه دي معنى وذكرهم بايه بالله دي اذاك التاريخ حكاية قصه ولا يدرسه ما به عبره وموعظه والعاقل منوعذ بما غير والاحمق هو الذي لا يعب الا ان تكون موعظه للناس في نفسه وفي نفسه فانت تعرف شوف امامك زلولك ولا وش لحررت من ذلك قراري قلت في زماني فكيف بذلك الزمان وما يأتي امان الا والذي بعده يثار منه خالد بن ابي انا كان في آنة رضي الله عنه ولذا قالوا فكلام الاقران كلام الاقران بعضه في بعض لا يعول على كثير منه يبقى اكثر جرح الاقران ماذا مردود للتبيين تبينا ان جرح الاقران اما ان يكون راجعا إلى منافسه في البلد أو التخصص إلى منافسه في البلد في البلد او ايه او التخصص كما بفعل ابن ابي ذئب وهنا الذي يعين موقفنا ناحي اما موقفنا نحن من هذا الطرح فهو موقف الائمه قديما من مالك وابن ابي زيد معنا ابن ابي زيد بيتكلم ما في مال كلام ايه كلام شديد فلا نرضى ذلك بجلاله مالك ولا ضعف العلماء ابن ابي زيد يبقى لا نصل قدر مالك عندهم ولا ضعف العلماء من ابن بيتك وكذا ايضا الغضب شديد والغضب صط عن العدل شوف واسالك كلمه ايه الحق في ماذا في الغضب والرضا كلمه اسالك شايفه الحق في الغضب وده يبقى الانسان في حال الغضب ماذا ولازاي اسمع الى كثير من الجرح اليوم تجد جرح انفعالي واكثر الكلمات ماذا خرجت في حال غضب وثوره في حال غضب وايه هصر وثوره فانتبه وانت تعرف فعل الغضب بالانسان ايوه لا اتساع فعل الغضب في النفس بالانسان والغضب يحمله على ان يعتقد او أن يقول ما لا يحقق في الغضب حمل موسى على ماذا خان الواحد واخذ براس اخي وحياته يذوق اليه وري جعاله له في الحديث لا تغضب لا تغضب لا تغضب طيب قلت كذلك الاختلاف المذهبي واستتدري ما حمل الاختلاف المذهبي الناس على ان يقولوا في بعضهم ما قالوا حتى كذبوا على رسول الله صلى الله وحديث الموضوع ابو حنيفه سراج امتي سو على امتي رجل اضر عليها من ابليس هو من محمد بن ادريس من وضع الاحناف كما ان العصبيه تحمل الانسان على الغلو فالعصبيه تحمل الانسان على الكفاء اي فاذا قال وا من غلو ومن شعب الايمان ابن شاعع وحكم ف اكيد وفرض اكيد لا تطوع ومن شعب الايمان حبد شافي وفرض اكيد لا تطوع انا شافي لمناحييت وانا مت وصيتي للناس ان يتشفعوا فاذا حمله حمله التعصب المذهبي على الان لا تقلوا حمل الاحناف التعصب المذهبي على وضع الحديث ما جفاه هو اضر عليه من من, من ابليس واطغى عليها من نار من دي وانت تدري ما عمل التعصب المذهبي والاختلاف المذهبي الناس على كلام بعضهم في في بعض وما قصه الشافعيه والاحناف عنها ببعيد وما قصه الشافعيه والاحناف عن النبي النبي بعيد والخصومه قد تحمل الانسان على أن يقول في ما يقول ولكن اسمع اكو كده صفحه ذهبيه وانعرض الا انا لم نعد في تاريخ امتنا الانصاف وان فسد مستقبلنا بالاحاف فهذا ابن ماذا يقول في ابي نعيم جبلا من الجبال مع ان تمنضه في ابي نعيم ماذا من الكلام والنقد الشديد وهذا احمد يقول لم يعبر الاثراء الى خراسان مثل احاف لم يعبر الكسر الى خراسان مثلها وان كان يخالفنا في اشياء وان كان يخالفنا في اشياء فان الناس لم يذل فان الناس لم يذل يخالف بعضهم بعضا يبقى شوف الزهريه هذه لم يحملهم الخلاف على ماذا على الى قصومه او على قصومه اظن ان يحملوا على الكلام في بعضه الايه البعض قلت والانصاف عزيز ونادر في البشر ده في اخر الزمان العلامه الالباني والعلامه فيغري على ما ترى بينهما من ماذا من الردود انت تعرف ان اشهر من رد على شيخ الالباني الشيخ ذلك وخاصه رده على الشيخ الالماني في بابه في مساله النقاط اظهر من المشهور في الرد على من اباح الصفور تبرج الصفور شوف هذا الرد والشيخ توقدي كان شديدا بايه أنا طبعه انا مشهورا معروفا بالشدجه وانك تلمت هذه شده وتلحظها في في عباراته وردوده ومع ذلك كان بينهما من الاحلال حتى قال يئب الشيخ الالباني اذا نزل المملكه إلا أن يكون ماذا ضيفاً على شيخ توغري ويئب الشيخ توغري أن ينزل الشيخ الالباني المملكه الا ان يكون ماذا ضيفاً عليه ولا يغب عليه ان ينظر الا أن ياخذه بيده الى باب ماذا الى برسه يا مع ان الشيخ توغري كان ماذا كان رجلا هيما من سنه فانياً. شيخا كبيرا ومع ذلك كان يتكلف هذه الفلسه لإجلاله الشيخ على ما بينهما من ماذا لماذا نحجر واسعا ولا يقبل بعضنا الاختلاف مع بعض وإن كنت طبعا اقول ليس كل الاختلاف يكون مقبولا وإنما بعضه لا كله او شيء منه لا حدكم انظر الى هذه الذهبيه اذا اذا جرح الاقران اخصره ما ما قلت وخلاصه الكلام خلاصه الكلام يا ولد جرح الاقران اخصره يثول لا يرى قلت عليه تقص قياس الاولى هو غاص في اغمار الاحداث ولستني بمن يقول له ليس هذا عشقي فدرج ليتني اقع على هذا الرجل العالي الذي يقول لي امثالها الا ليس هذاك او يقول ايش دخولك بين العلماء او كما يقول العام قديما حي اي وجود تكون فعلوق بين من بين البلوق من ادخل من ادخل سعلوك بين البلوق وثانيا وتاكدوا هذا اذا وجد ما يبعث على رد هذا الجرح من وجود خصومتك او خلاف مذهبي او مناقشه او نحو ذلك قلت ثالثا ولا يقتل جرح الاقران الا اذا دخل من احباض الرأس قام على اصول وطرابات الجرح من البينات من البينات في مشاهدة ومعاينه او شهود هنا في وقفه عرض وعن اليوم جنة الكثيرين ماذا اخبرنا وكنت اقول لبعض اهل العلم واقول الافاضل انت تعرف ما حضر لك هذه المعلومات قال انا من تلقيت به من تلقيت به وهذا اول الامر ولا رايت غير اني عملته هل هذا يكون كافيا لان يعول على روايه النقل هذا وان يعتمد قوله يعني هي مثلت الثقه هذه مساله سهله اسمح لي اي رجل تقول له روح انت ثقه دعني اقدم مثالا في المقابل شيخ القران اذا بتروح تسلم عليه يقول لك يلا يا ابني انت موجان بقراءه حقا عاكم قدوه شهيديه فوقها من لا عليه عمرا لحيث ماذا تتورم قدماك من الذهاب والليه وتسقط رانتك من طول المجلس مرات ومرات ويقوم مكانك في الحفي تاعه وتاع وكل هذا يتجيزه مثله الثقه مثله الثقه في الروايه ده في قصه عن البخاري عجيبه ال بخاري رقبه والعهده على الراوي وهذا ما ذكره الشيخ عبد الكلام مبارك صوري في ترجمته الغالية للامام البخاري رحمه الله تعالى وكان معه 1000 دينار في خيس فجاءته اليه رجل تسره البخاري بخبره قال انا ماشي كذا ومعي كذا ورجلي كان ماكرا فلما أصبح الرجل صاح في الناس سرق مني 1000 دينار وما صرع الناس الى وما صرع الناس الى ماذا الى تصديق مثل هذا ولو كان المتهم هو من ابو خاريزين تعدى والله ديننا تعذى فريح ولا نعمل عندها فصاحب حروف الناس ضاعت مني 1000 دينار فقال باسمه ما اخذها الا من إلا لاقدون على هاري المركب فانظروا في متاع الجميع اخذ البخار 1000 والقاها في الماء فلما فقدت متاع الجميع ما وجدوا شيئا ونزل البخاري بعد انتهاء الرحله فترعاه الرشيد قال ما فعلت بالالف قال القيدها في الماء قال وكيف هام عليك هذا المال العظيم تعرجني 1000 دينار من حوالي نصف كيلو ذهب كم الجرام الان من شبق ري يخبرنا كم الجرام ها او من اوجع واغرم في ذهب المراه فيه؟ وكلكم متوجه الا العزب ها 43 جبت حلا قريب ولا <تصفيق> ايه ايه 29 عام محمد طارق طيب دعني بحاجة يعني اتخلف في حاجه كده بتاع ايه يعني لما نقول 120 تخلف في 750000 مثلا صحيح تقرير هذا المبلغ الضخم ثلاثه ارباع المليون القاها بالماء وقال له الرجل وكيف هان عليك هذا المال العظيم قال يا مسكين ما عمري كله لانال هذه الثقه الغاليه ثقه غاليه في الروايه فكيف لا يهون علي ما بث مثله ده انا دفعت عمري عشان الناس يقولون البخاري سبح فكيف لا يهون علي ال دينار لهذه الثقه الغاليه ولا يقضح بها شيء ولو كان هذا الشيء هو خبر هو خبر كاذب وتهمه تزييق من الكاذب شوف لكن الثقه اليوم صارت رقيقه الى الحد كل واحد سيأتي من اين هذا الخبر لك حدث الاستخاد حدثني الاستماع شوف طهراما اصدقائي هذه رقيقه إلى هذا الحد في قضيه تسقيه العلم تسقيه كتلك الاجازه التي ذكرتها قبل قليل هل هي سهله الثقه هذه تبذل فيها الاعراب ويندفع فيها ماذا عظيم المال وينفق الناس فيها ماذا عظيم الجهد كيف يمنعها اليوم اهل العلم لشباب احداث اغمار هكذا رسوله يان فيقول حدثن الثقات فوالله ثم والله ثم والله بثلاثه ايمنات ان هذا ممن قال اخبرني الثقات ثم رجلا هذا الرجل الذي يدعيه ثقه هو مجروح اشد الجرح لا اقول جرحا في بطنه وإنما في امانته في عدالته واقل ما يثبت عليه من وصف الفقه الفت بشهاده من من دام له اليوم واجتمع على هذا الميراث الخبيث وهكذا شان الفرقات شان ايه على طريقه الصوفيه هدفنين وايه سوا فعلا وهذا هو قصه مشهوره اتينك دعوا في الناس اللي في شيخ قبور هناك يلا اجمعوا نظورا للشيخ وابنوا كذا فلما جاء وقت الايه وقت الحساب قال له يا اخي ما هذا الحساب انت ظلمت لي فيه قال له لا والله هذا الحساب قال له خلاص تعمل في ان هذا هو الحساب قال له شيخ هذا هذه هي الحقيقه هذه الحقيقه فانا قلت كيف بقى يعني بشرحت ايه الارمان وهذا هو الامر الثالث وهذه الثالثه في خلاصه هذا الكلام رابعا وحقيقه العدل حقيقه العدل الا تحمله الخصومه ولا المنافسه على ظلم اخي وإنما لم يزل منصفا وقد مضى معنا خبر من خبر أحمد وابن منده على ما بينهما بين ابن منده وابي نعيم من الخطومه الا انهم ابا انصفه وصفوا بانه ابا جابر ولما على ما بينه وبين اسحاق إلا انه اسمع عليه الثناء ليه ترى الحدث ولكن يظهر أن اكثر الدرحي اليوم لا ينضبط بهذه الضوابط الذهبيه عند اهل العدل فنسال الله تعالى ردا جميلا لاخواننا القائمين بهذا الأمر ليرصف فيه ما امرنا الشرع بنصافه والله تعالى الموفق والمستعان وبالتوفيق